اين كان واجعنوه من المرسنين فالتقطه ان آل فرعون ليكون لهم عدوا وحسنا ان فرعون وهامان وجنوده ما كانوا خاطئين وقالت امراه فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه لا تقتلوه عسى ان فعنا او نتخذه ولدا وهم لا يشعرون